وَمَي يُقُلل لللهُ فَلا تَجدَ لَ سَبلَ وَالّ لَهُ تَكفرون كماَمَا كَفَفتَكُونَ سوَواء فَلا تَتَّخِذُ مِنْمُ أَْل حتىَ يهَا ج فيِي سَب الله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 أَوْ سِيَذ ظُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلَ قَوْمٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَتَنَظَّمُوا لَكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُم عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعفذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم فقذهُم وَبُتُلهُم حَثُ تقك مجم وأأول إُِ جعلنالَك ما ره